مثلكم يأكل من ما تأكلون منه ويشرب من ما تشربون ولئن أطعت بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون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 إن هو إلا رجل اشترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين